الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونتبع أداه واستنى بسنته اليوم اللقاء أما بعد عباد الله إن بني إسرائيل حرفوا كتابهم ولم يلغوا بل حرفوا غيروا ما فيه فخلطوا بكلام الله تبارك وتعالى منزل في التوراة كلامهم فجعلوا الطورات خليط بين كلامهم وكلام الرب الجليل تبارك وتعالى، وهكذا مسلمون الآن يفعلون نفس الفعل ويقومون بنفس العمل الذي قامت به بني إسرائيل مع كتابهم، ها هم يحرفون الكتاب، ها هم يحرفون الكتاب زعما أنهم يريدون من وراء ذلك تحكيم الكتاب. وحدود الكتاب وإقامة الكتاب وجعل الدولة إسلامية زعما هل يغير الله تبارك وتعالى الخبيث بالخبيث هل يغير المولى تبارك وتعالى الخبيث بالخبيث إن الله طيب لا يقبل إلا طيب إن الله طيب لا يقبل إلا طيب ولا يبدل المولى تبارك وتعالى الخبيث بالخبيث إنما يبدل الخبيث بالحسن ادفع بالتي هي أحسن السيئة المولى تبارك وتعالى ما أمرنا أن نغير حدود الكتاب من أجل إقامة الكتاب ما أمرنا أن نحرف في الكتاب من أجل إقامة حدود الكتاب هذا افتراء عن المولى تبارك وتعالى واتباع لخطى بني إسرائيل من قبل فهؤلاء الذين طال عليهم الأمد فقصت قلوبهم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 وكثير منهم فاسقون أفطال علينا الأمد وقست قلوبنا فجعلنا دينا وسطا هو أبيض ولا أسود بل دين خليط ما بين الأبيض والأسود دين الله تبارك وتعالى دين كامل لا نقوم به إلا قومة واحدة لا نرضى أبدا بالوسطية في الدين أن نؤلف دينا وسطا يرضي الجميع بل نخوض في دعواتنا، نخوض في دعواتنا، في سبيل دعوتنا في سبيل كلمة التوحيد حتى إذا ما تهيأ لنا الأمر نقوم قومة واحدة نحمل الناس على الدين حملة واحدة لا نتبع آواء الناس كما قال تعالى ولا تتبع آواءهم وحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه رحم الله تبارك وتعالى الإمام أحمد لما أجاب يحيى بن معين في الفتنة ودخل عليه وقال يا إمام أما تذكر حادثة عمار لأن الإمام أحمد نهى الناس عن التحديث عن يحيى بن معين بعدما أجاب في محنة خلق القرآن وهذا تحت تهديد الصياط والسيوف ورغم ذلك نهى الناس عن التحديث عن يحيى بن معين فدخل عليه يحيى بن معين وقال يا إمام أما تذكر حادثة عمار ثم انصرف فأرسل إليه الإمام أحمد برسالة فيها وهل أجاب عمار خوفا من وقوع الصياط والعذاب الإمام يحيى بن معين لم يعذب ولكن التهديد واقع السيوف والصياط على الجانبين فإن لم ينطق بكلمة القرآن مخلوق عذب فورا وهو يرى هذا بعينيه السيوف والصياط ومع ذلك لم يعذره الإمام وقال له هل فعل هذا عمار من أجل خشية وقوع العذاب بل كان في العذاب أصلا قال يحى ابن ومعين وهكذا ينبغي أن تكون الأئمة رجاعين إلى الحق قال يحى ابن ومعين فقه, فقه أحمد سبحان الله ما جادلوا بالباطل وما حاولوا تمرير المسائل وما حاولوا الباسة الديمقراطية ثياب وعباءة الإسلام فيمروه عن الناس احذروا عباد الله الدين يتبدل الدين يتغير ان غمست في صفوفنا أناس بأفكار إخوانية ليست على السنة المحمدية على نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبها الصلاة والسلام اندس ناس في أوساطنا ولبسوا عباءة السلفية والسنة ثم بثوا في منهجنا هذا المنهج الدخيل منهج الوسطية الدين الوسطية، الدين الرصاصي، الدين الرصاصي الذي يرضي الجميع، الذي يتبع أهواء الناس، وهذا باسم ماذا؟ باسم السلفية، باسم المسلمين، باسم أهل السنة، وتبعهم فئام من الناس، فئام من الناس، سبحان الله، وإن أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن، وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين إنما نقول كما قال يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكروه أكثر الناس لا يشكروه وينططع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله هي يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصوه إن ربك وأعلم من يضل عن سبيله هو أعلم بالمهتدين قولون كل هؤلاء لا يفهمون سبحان الله ونقول بالمثل أيضا إذا كان الأمر يكيل بالمكيال وكل هؤلاء الذين عبدوا عن أصول لا يفهمون إنما الأمر أن الآيات والبرهين الساطعة النيرات أمام أعينكم ولكن لا تنظروه ولا تبصروه تسمعون ولا تعقلون ما هذا الآيات ما عاد لها قيمة عندهم يتكلمون بالعقل والهوى والمنطق والفلسفة والكشف والفتوحات والبواطن كما تفعل الصوفية وأهل الفلسفة والتفلسف وعلم الكلام من الجهمية والمعتزة والأشعرة وأمثالهم ما هذا الدين يتبدل إخوة في الله يتبدل صدقوني الدين يتبدل عليكم بالأصول ومن تمسك بالأصول عضوا عليها بالنواجز عضوا عليها بالنواجز سأتي زمان ولا يغرنك تقلب هؤلاء ولا يغرنك كثرة هؤلاء إنما يتبعون أهواءهم وسيعلمن هذا بعد حين بعدما تتبدل الأزمان وتأتي أيام بعد ذلك ينظر فيها من خلالها على هذا التاريخ المنصرم الذي وضعناه وسيقال هؤلاء ثبتوا وهؤلاء فتنوا هؤلاء ثبتوا لأنهم عضوا على الأصول وهؤلاء فتنوا بغير حجة ولا برهان ولا إكراه ولا اضطرار سيأتي زمان يترجم لهؤلاء وهؤلاء فكن مع العاضين على الأصول الثابتين على دين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم القابضين على الجمر حتى تكتب في هؤلاء الذين ثبتوا أيام المحنة سيرصد التاريخ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد يقولون تدرج, تدرج في الأحكام وهل تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام يقيسون أنفسهم على رب العباد تبارك وتعالى فالمولى عز وجل درج بعض الأحكام على عباده وبعض الأحكام لم يدرجها نقيس أنفسنا على رب الناس تبارك وتعالى والثبت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه درج في الأحكام بعدما نزلت أحكامها النهائية فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح هل ثبت عنه أنه درج الناس أحداث عهد بيلاهلية في الإسلام وفي الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل خطب خطبته وقال ألا, ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمية وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب ألا وإن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمية هل ثبت أنه درج أم حمل الناس على أحكام الإسلام حملا سبحان الله ما هذا يا عباد الله أفيقه أفيق قبل أن تندرج أقدامكم في الفتنة وعندها يقول يا ويلاتنا يا ويلاتنا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني الذكر أحبة في الله ما عاد هناك آذن تسمع للقرآن ولا للحديث ولا للآثار إنما يقول قال عقلي قال قلبي قالت التجارب قال الشيخ فلان ماذا. شيخ ربما تعلم علم الشريعة لكن بعضهم قد تزل قدمه في علم الواقع لا يعلمون شيئا عن الديمقراطية ولا أبعادها ولا موادها ولا قوانينها وأنها حكم الكفر وأنها تحكيم نظم الكفر إذا لا تفتني بأقوال المشيخ إنما لتسمع كلام الله تبارك وتعالى ولتطبقه على أرض الواقع ولتعلم أنما ما عند الله حق أنما ما عند الله حق وأن الآيات إنما نزلت من لدن حكيم عليم حكيم خبير وأن العلماء قد تزل أقدامهم الإمام مالك عليه رحمة الله وإن قلتم أن الخلافة سائغ فهل عذر ابن أبي ذئ الإمام مالك لما رد حديث خيار المجلس؟ الإمام مالك ما كان يأخذ بحديث خيار المجلس لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقه أي أن البائع والمشتري حتى وإن عقدوا البيع في المجلس هم بالخيار من أراد أن يرجع فليرجع في بيعه طالما أنهم لم يفريق المجلس الإمام مالك حملها على العقد نفسه أنهم بالخيار إلا أن يعقد بعت اشتريه وما رد الحديث ولكن هذا فهمه ومع ذلك لما وصل هذا إلى ابن أبي ذئ قال يستتاب وإلا تدق عنقه سبحان الله أنظر إلى الفارق، هذا قيل في مالك لما فعل هذا، فما بالك بالذين يردون الآيات والإجماعات الأم ما بالك بهم؟ صربي تبارك وتعالى أن يردنا إلى الإسلام رداً جميلة، وأن يمسكنا بالكتاب، وأن يعصمنا من الفتن، وإذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا ليه غير مفتونين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أسفرك وأتوب ليه.